book 2 64 64 نراكرنا النفي 1 النفي 1 ناكو ا پدم اردهم کا وڈن لیدو لا افهم الكلمه لا افهم الكلمه ناكو ا واكيم اردهم كاودم ليس لا افهم الجمله لا افهم الجمله ناكو داني اردهم اردهم كاودم ليس لا افهم المعنى لا افهم المعنى अध्यापकو المعلم المعلم अध्यापकु చెప్పింది అర్థమవుతుందా? هل انت تفهم المعلم؟ هل انت تفهم المعلم؟ ಅವನು నాకు ఆయన చెప్పింది అర్థమవుతోంది. نعم افهمه جيدا. نعم افهمه جيدا. अध्यापकুরা المعلمة المعلمة अध्यापकুরা చెప్పింది అర్థమవుతుందా? هل انت تفهم المعلمة? هل انت تفهم المعلمة? అవును నాకు ఆవిడి చెప్పింది అర్థమవుతోంది. నమ్ افهمها جيدا. نعم افهمها جيدا. منشلو الناس الناس ميكو منشلو اردهم اوتارا هل انت تفهم الناس هل انت تفهم الناس ليدو ناكو وال انتغا اردهم كارو لا لا افهمهم بشكل جيد لا لا افهمهم بشكل جيد سنهيتورالو الصديقه الصاحبه الصديقه ميكو سنهيتورالو عندها هل لديك صديقه هل لديك صديقه او نو بوك سنهيتورالو عندي نعم لدي صديقه نعم لدي صديقه كوتورو الابنه الابنه ميكو كوترو عندها هل لديك ابن هل لديك ابن لا، ناقو كوترو ليد لا ليس لدي ابن لا ليس لدي ابن